بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل لله اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم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 يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتود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 يربكم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.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 ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأنتم للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا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 العليم. ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا لعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا هُوَ رَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَقُولُوا كَلَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتغلوا وهم معرضون يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنت أَنَّ الَّلَّا تُصِيبَ النَّذِيرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّهُ وَأَلَّوْا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ واذكروا إذ أَنْتُمْ قليل من في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله للفضل العظيم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 وَيَتَتَلَّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا مِثْلَهَا عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله وهم تغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان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 وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله Moulin, إن أنتم بالعروة الدنيا وهم e إن شر الدواء يعني عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون <تصفيق> الذين عاهدت منهم ثم ينطرون عهدا في كل مرة that وإن جنعوا للسلم فاجنع لها وتوكل على الله Allah بينها لهم وهاجروا